الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وابارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله فصل ومثال ما يقع في المال أن الكفار قالوا إنما البيع مثل الربا فإنهم لما استحلوا العمل به احتجوا بقياس فاسد فقالوا إذا فسخ العشرة قالوا إذا فسخ العشرة التي اشترى بها إلى شهر في خمسة عشر إلى شهرين فهو كما لو باع بخمسة عشر إلى شهرين فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم فقال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا أي ليس البيع مثل الربا فهذه محدثة أخذوا بها مستندين إلى رأي فاسد فكان من جملة المحدثات كسائر ما أحدثوا في البيوع الجارية بينهم المبنية على الخطر والغرر بارك الله فيه. سيتكلم المصنف هنا عن البيوع التي أجراها الجاهليون مخالفين فيها شريعة الله سبحانه وتعالى وسيدكر أمثلة تطبيقية على جريان البدع في هذه المعاملات ذلك أن الجاهلية أعطوا أنفسهم أن أهل الجاهلية منحوا أنفسهم حق تشريع الأحكام وقد وجدوا في من سبقهم من أمم الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنهم نقلوا ما جاء من أوامر الله سبحانه وتعالى واستقرت هذه الأوامر في الفطرة الصحيحة ومن ذلك تحريم الربا فإنه من الأركان المهمة لحفظ الضروريات الخمس وهو متعلق بحفظ الضروري الخامس وهو المال والضروريات الخمس هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال هذه الضروريات ينبني بعضها على بعض فمن حفظ الضروري الخامس أن الله عز وجل شرع في حكمه وأمره سبحانه وتعالى على ألسنة رسله تحريم أكل أموال الناس بالباطل وشرع سبحانه وتعالى تحريم الظلم ترام في الأموال أو في غيرها وشرع سبحانه وتعالى تحريم الخبائث وشرع سبحانه وتعالى تحريم الربا والدليل على أن الربا محرم في شرائعه من قبلنا قول الله تعالى عن اليهود لما أكلوا الربا وكذبوا على الله قال الله عز وجل وأخرهم الربا وقد نهوا عنه فقد أخذ اليهود الربا وأكلوه وقد نهاهم الله عز وجل عن ذلك في كتبه سبحانه وتعالى وما زال تحريم الربا في شرائع الأنبياء فكان من شأن الجيهليين العرب أنهم غيروا ملة أبينا إبراهيم عليه السلام وكان فيما غيروا من ملة أبينا إبراهيم أكلهم الرباء وقد نهوا عنه فإذا قلت أين عنه فتقول نهوا عنه في شرائع الرسل من قبل وبقي ذلك معلوما عندهم أي معلوما تحريمه ولذلك لما أرادوا بناء الكعبة ماذا صنعوا لأن بناء الكعبة كان في عهدهم قد ثم بنيت الكعبة فأصبحت في قامة الرجل وكانوا يحبون تجديد بنائها على ما كان في عهد أبينا إبراهيم عليه السلام فماذا صنعوا؟ قالوا لا تدخلوا في بناء الكعبة إلا ما حل من أموالكم وإلا ما طاب من أموالكم لأنهم يعلمون أن الربا حرام وأنهم استحلوه وتعاملوا به وأظهروه وفتنوا الناس به وسبب استحلالهم من الربا الأقسة الفاسدة كما ذكر المصنف رحمه الله فقالوا إنما البيع مثل الربا يعني كما أن الربا مصلحة للناس كما أن, كما أن البيع يحقق مصالح الناس فالربا يحقق مصالح الناس وكذبوا في ذلك على الله عز وجل ومثل ذلك الآن الجاهليات المعاصرة فإن الغربيين يقولون إنه الربى يحقق مصالح الناس كما أن البيع يحقق مصالح الناس وقد كذبوا على الله فقد نهي اليهود عن الربى ونهي النصارى عن الربى ونهي تاري الأمة عن الربى فالذين يقولون أن الربى ضرورة اقتصادية يكذبون على الله والذين يقولون أن الربى لا يقوم الاقتصاد في المجتمعات إلا به يكذبون على الله ومن المفيد ان نشير ان النصارى لم يكونوا يرابون وانما كان اليهود هم الذين يرابون فادخل الربا فادخل اليهود الربا على النصارى ثم ادخله النصارى واليهود على المسلمين وقد سبق معكم ان الذين يشرعون من دون الله لا يقولون نحن نشرع الباطل ولا يقولون نحن نشرع المفاسد ولا يقولون نحن نعطل المصالح بل يزعمون وهم يشرعون ما يهدمون به الفطرة يزعمون أنهم يحققون المصالح فإن كانت بدعهم في الأمور الدينية التعبدية زعموا كاذبين أنهم يتقربون بها إلى الله وإن كانت في الأمور في المعاملات كما هو الشأن الآن هنا في مسألة الربا يزعمون أنهم يحققون مصالح الناس وأن الربا ضرورة اقتصادية فإذا سألتهم عن فريتهم هذه قالوا كما قال الله عز وجل عنه إنما البيع مثل الربا فإذا كان الله حل البيع فليكن الربا حلالا وكذبوا على الله فلما يجعل الله سبحانه وتعالى البيع مثل الربا بل جعل البيع حقدا له شروطه وأركانه وله مقاصده يحقق المنافع ويدخل في حكم البيع سائر العقود الشرعية وجعل الربا حراما وآكله ظالما ونتيجته السحت في الحرام وعاقبته محق المال ولذلك الآن هناك اتجاهات في الغرب يقول أن تدهر الاقتصاد سببه أن الربى غلب عليه كما قال الله عز وجل في وصفهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن عادة الذين يأكلوا للربى على أنواعه فأكثرهم أكلا له وقياما عليه هم أصحاب الأممال الكبيرة الذين يسمونهم الرأسماليون وهؤلاء الأخطبوط يأكلون أموال الشعوب وهؤلاء هم الذين يصرون على إقامة الرباء ونشره لأنه لا تنمو أموالهم ولا تكثر أموالهم إلا عن طريق الرباء يبيعون المال بالمال وهم على كراسيهم يبيعون المال بالمال الملايين تأتي بالملايين والمليارات تأتي بمثلها وهم يمتصون دماء الأموال البشرية والحجه في ذلك كما زعموا قالوا ان المماثله بينهما في امرين الامر الاول انه يحقق المصالح هذه اكثر الشبهه التي يديرها المرابون في العالم الان ان الربا يحقق المصالح من الشبهه القديمه التي ذكرها المصنف هنا عن العرب لما كانوا يتعاملون بالربا قالوا بعد حلول فإنك إذا أعطيت إنسان ألف ريال أو ألف دينار اشتريت منه سلعة بألف دينار وجعلت الحلول بينك وبينه بعد سنة فإنه إذا أتت السنة ولم يوفك حقه ولم يوفك حقك فإنك تقول بعد السنة كما كان يقول العرب الجهليون تقول له إما أن تقضي وإما أن تربي إما أن تزيد فإذا كان المبلغ الأول ألف توفيه بعد سنة بألف ولم تستطع فليس عندهم فنظرة إلى ميسرة وإنما الذي عندهم إما أن تقضي وإما أن يكون الألف بألف ومئة أو بألف وخمسمائة ثم السنة التي بعدها إذا وضع لك أجلا جديدا إما أن تقضي في الأجل الثاني وإما أن يزيد المبلغ فيصبح الف ومئتين ثم الف وثلاثمائة ثم الف بحسب الزيادة وهكذا وفي بعض شرائع الرومان كانوا لا يزالون يزيدون في المال كلما زيد في الأجل فإن لم يستطع بعد ذلك يسترق الدائن المدينة يسترق الدائن المدين وكل ذلك من شرائع الجاهليين قالوا ان هذه الزيادة التي بعد الأجل هي مثل الزيادة في أصل المال كما أنك لو بعته أولا السلعة بدلا أن تبيعها بألف بعتها بألفين يجوز لك هذا أو لا يجوز أو بألف وخمسمائة فيقول هذه الزيادة التي بعد الأجل هي مثل لو أنك بعته ابتداء بسعر زائد وهذه مغالطة لأن البيع الأول إذا بعته بسعر زائد فهو بالخيار إما أن يشتري منك أو يشتري من غيرك والسوق مبني على عرض والطلب كما يقول اقتصاديون فهو بالخيار إما أن يشتري منك وابتاع وإما أن يشتري من غيرك وأما في الصورة التي هي الربا فإنك تمسك بتلابيبه ثم إذا انتهى الأجل زدت عليه إما أن تقضي وإما أن تربي فلا تزال كذلك إما أن تقضي وإما أن تربي حتى ترهق كاهله من الديون ففرق بين الأمرين وهو في الأمر الأول بالخيار إن شاء اشترى وإن شاء ترك واشترى من غيرك أو اشترى سلعة أخرى أو استعار هذه السلعة من عند غيرك له في ذلك من دوحة عظيمة فلا يقع عليه الظلم وإن يحتاج أن يشترس السلعة بشيء غالي فاليوم يشتريها بغالي وغدا يشتريها بسعر مناسب فعلى يدحان فالعقد له صورة واحدة أما في عقد الربا فليس له صورة واحدة فإنه لا يزال لا تزال الزيادة من الدائن على المدين حتى يقسم ظهره وسواء كانت الزيادة قليلة أو الزيادة كثيرة فإنها محرمة ومن الحيل على تحليل الربا محتال به بعض المفتين في هذه العصور فإنهم قالوا إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة وتقول له إما أن تقضي وإما أن تربي أي فتزيت ثم بعد حلول الأجل الثاني تقول له إما أن تقضي وإما أن تربي فتزيت فتكون الأضعاف المضاعفة فجاء بعض المفتين فكذبوا على الله فقالوا المحرم إنما هو الأضعاف المضاعفة وأما الزيادة 2% التي تتقاضاها البنوك أو 3% أو 1.5% أو 5% فليس من الربى المحرم وهم بهذا يخالفون إجماع المسلمين وهم لا يرون هيبة لا لكتاب الله ولا لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا لإجماع المسلمين يفترون على الله الكذب وهم يعلمون والربا كما ذكر العلماء إجماعا أنه محرم قليله وكثيره لما ورد من الآيات التي وردت في تحريم وردت عامة في تحريم الربا قليلي ومن وممن أفتى بهذا بعض المصريين ورد عليه العلماء سواء في بلده أو في غيره ورد عليه العلماء في جميع بلاد المسلمين و هؤلاء يحللون الربا للبنوك الربوية ويحللون الربا للناس بزعمهم كاذبين على الله عز وجل وهم بهذا خارقون للإجماع مخالفون للكتاب ومخالفون للسنة افتروا الكذب على الله عز وجل وشابهوا الجاهليين الذين يستحلونه باسم الشرعية لأنهم هنا لما استحلوا ماذا صنعوا هذا استحلالهم نفسه على أي شيء على البيع، والبيع مشروع أو لا فربطوا اضمنهم وكذبهم لأصل شرعي كذباً على الله ولهذا كانت التشريح من دون الله من أقبح المسائب، وجعله الله قرين الشرك لأنوا يجعلوا كذب على الله ويجعلوا كذباً على رسل الع seen يربطون باطلهم وكذبهم وافتراءهم بالأصول الشرعية فربطوا البيع هنا بأي شيء، وأرتبوا الربا بأي شيء في البيع البيع أصل شرعه الله فربطوا كذبهم وفسادهم بما شرعه الله وكذلك أمثال هؤلاء من المفتين يربطون بدعتهم وكذبهم على الله باشتباه يشبهون به على الناف والذي ورد في قول الله تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربع ضعافة مضاعفة قال أهل العلم إنما ذكر الله هذه الصورة ليبين صورة الربا عند الجاهليين فإنما آله كان إلى ضعاف المضاعفة ولا يعني أن هذه الصورة محرمة فقط لا يعني أن قصر التحريم على هذه الصورة وإنما التحريم على هذه الصورة وعلى غيرها سواء كان ثلاثة في المئة أو خمسة أو واحد في المئة لعموم النهي عن الربا لعموم النهي عن الربا في الآيات والأحاديثة من أسباب التحريم أيضا فيما يتعلق بالظلم في الأموال من أسباب التحريم الربا وأيضا أكل أموال الناس بالباطل وأيضا الغرر وهو ما أشار المصنف به أن الجاهلين أحدثوا بيوعا بينهم مبنية على الخطر والغرر مثل بيع المنابدة ومثل البيوع التي مبنية على الغرر وهي كثير مين فضلوا بكم وكانت الجاهلية قد شرعت أيضا أشياء في الأموال كالحظوظ التي كانوا يخرجونها للامير من الغنيمة حتى قال شاعرهم لك المرباع فيها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول أي نعم سينتقل إلى تطبيق آخر التطبيق الأول هو الربع وهو عصبه العصب الخبيث الذي أدخله اليهود ومن بعدهم في الاقتصاد فأفسدوه المثال الثاني التطبيقي يتعلق بالغنائب وما يصطفيه الأمراء لأنفسهم والأمثلة التي سيدكرها هنا لأن ما يأخذها الأمراء إما أن يأخذونه غصبا واحتيالا وإما أن يأخذونه عرفا وأحقية فسيتحدث عن كانوا يأخذونه عرفا مبنيا على أعراف الجاهليين وتشريعاتهم وذكر أن الجاهلية شرعت في هذا أشياء كثيرة وهذا البيت الذي ذكره هو من, من شعراء الجاهليين يجعلون للأمير في الجيش المقدم يجعل له المرباع وربع الغنيمة كما سيأتي في كلام مصنف ويجعلون له الصفايا ما يصطفي هو لنفسه على كله اختصاص له دون الناس ويجعلون له ما يحكم به هو والنشيطة ما تأخذه السرية أو ما يحصل عليه الجيش في الطريق قبل أن يصل إلى مكانه قد يكون مكان المعركة بعد يوم أو يومين فما يحصله في الطريق هو للأمير النشيطة والفضول هو الذي يبقى بعد القسمة يأخذه فإذا يأخذ كم شيء هنا يأخذ خمسة المرباع والصفايا وما يحكم به والنشيطة والفضول بأي حق يأخذها هكذا شرعوا لأنفسهم يقرأ كلام المصنف رحمه الله فالمرباع ربع المغنم يأخذه الرئيس والصفايا جمع صفي وهو ما يصطفيه الرئيس لنفسه من المغنق والنشيطة ما يغنمه الغزاة في الطريق قبل بلوغهم إلى الموضع الذي قصدوه فكان يختص به الرئيس دون غيره والفضول ما يفضل من الغنيمة عند القسمة وكانت تتخذ الأراضين تحميها عن الناس ألا يدخلوها ولا يرعوها فلما نزد بارك الله فيك هذا هو حكمه يحكم الأمير أو المقدم فيعزل لنفسه قطاعاً كبيراً من الأرض لا يدخله أحد ولا يستفيد منه أحد ويبقى ذلك لنفسه بأي حق أخذه لا تسأل فأخذه بحرف الجاهلية وبقوته وبسلطته فهذا الأخير هنا ما يختص به ما يتخذ من الأراضين يحميها يحمي له مكان والحمى معناه أنه يحجره عن أن يستفيد منه غيره يحمي له مكانا طويلا عريضا يأخذه لنسه فهذه الخامسة وحكمك فلما جاءت هذه الشريعة رتبت المغانم الغنيمة فقسمتها إلى خمسة أقسام أربع أخماس للغانمين وخمس لله ولرسوله ولذ القربى واليتام والمساكين وبل السبيل ولم تجعل للأمير فيها نصيبا مستقلا مطلقا وإنما جعلت شيئا لله ولله هنا فإن الله لا حاجة له به وإنما المقصود لله ورسوله فيكون خمس الخمس أربعة أخماس لمن الآن وإش باقي بعد أربعة أخماس خمس خمس الخمس للرسول عليه الصلاة والسلام ومعنى هذا ينفقه في مصالح مسلمين فليس له شيء خاص ليس له شيء خاص لنفسه يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويرده للناس ويرده في مصالح مسلمين فأبطل الله عز وجل لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول خمسة أقساء يأخذها المقدم فيهم باسم الجاهلية باسم حكم الجاهلية اقرأ بارك الله فيك وكانت تتخذ الأراضين تحميها عن الناس ألا يدخلوها ولا يرعوها فلما نزل القرآن بقسمة الغنيمة في قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية ارتفع حكم هذه البدعة إلا بعض من جرى في الإسلام على حكم الجاهلية فعمل بأحكام الشيطان ولم يستقم على العمل بأحكام الله تعالى يشير إلى من جاء حتى بعد الإسلام فإنهم ما زال يحلوا لهم المربع والصفايا وحكمك والنشيطة دول الفضول يأخذون ما لا يستحقون مخالفين, ذلك مخالفين في ذلك حكم الله عز وجل جارين كما قال المصنف على حكم الجاهلية عياذا بالله الغنيمة في هذه الآية هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاب خيل أو ركاب وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول وللقربة واليتامة والمساكين وابن السبيل الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار والفيء الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف خيل أي بقتال والفيء والمال المأخوذ منهم بغير ذلك كالصلح والجزية والخراج هذا يسمى فيئا وأربع وأخماس الغنيمة لمن شهد الوقيع من شهد القتال والخمس لله وللرسوله ولد القربى والمقصود بذوي القربى هم بنوا هاشم وبنوا المطلب هم بنوا هاشم وبنوا المطلب لأن بنوا المطلب غير بنوا عبد المطلب بنوا المطلب غير بنوا عبد المطلب بنوا المطلب هما أن الصنف الأول بنوا هاشم فذوي القربى بنوا هاشم وبنوا المطلب هذا بالنسبة في تفسير الآية هنا ولذلك فسّل القرآن على كلام أهل العلم بما ورد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا وجدت قول الله تعالى قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربة فمن هم أهل القربة هنا الآن؟ قريش كافة فهم قرابة النبي وعشيرة الذي أمرهم الله عز وجل بأن يبدأهم بالدعوة إلى الله لكن ذوي القربة هنا غير ذوي القربى في الآية الأخرى قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى ذاك عام في قريش وهذه ذوي القربى هنا خاصة في بني هاشم وبني المطلب طيب اقرأ بارك الله بك وكذلك جاء لا حما إلا حما الله ورسوله ثم جرى بعض الناس ممن آثر الدنيا على طاعة الله على سبيل حكم الجاهلية ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون يحمون ما ليس لهم بحق جريا على حكم الجاهلية أما الحما في الإسلام لا حما إلا حم الله ورسوله والذي يحميه النبي عليه الصلاة والسلام يحميه لمصلحة ليس لمصلحة فرد يحميه لمصلحة المسلمين لمصلحة أهل قرية أهل مدينة في طائفة معينة في مدينة معينة في قرية في مكان لمصلحة المسلمين ليس لمصلحة فردية أما الحمى في الجاهلية فكان لمصالح خاصة يأتي الرجل منهم فيحمي مواتا كثير العشب لنفسه هذا صار مصلحة خاصة ولا مصلحة فردية صارى مصلحة فردية أما في الإسلام فهو لمصلحة عامة لا لمصلحة خاصة والمقصود المصلحة العامة مصلحة طائفة أو قبيلة أو أهل بلدة أو قرية لعموم المسلمين لعموم المسلمين في قرية معينة أو بلدة معينة أو قبيلة معينة لكن ليس الحمى في الإسلام لمصلحة فردية وهذا الفرق بين الحمى في الإسلام والحمى الجاهلية ولذلك لا حمى إلا حمى الله ورسوله فالرسول صلى الله عليه وسلم يحمي أماكن معينة ليرعى فيها, لترعى فيها طائفة من, من المسلمين في قرية أو في مدينة أو أشبه ذلك وكذلك لولي الأمر من بعده أن يصنع مثل ما صنع يعني يحمي ما كان لمصلحه عامه يحمي ما كان لمصلحه عامه وتعريف الحما هو المكان يمنع من الاحياء يعني يمنع من الاستعمال ليتوفر فيه الكلاء فترعاه مواشي مخصوصه هذا اجعله مثلا للابله دول غنم هذا اجعله للبقر والإبل دون الغنم ويجعله لطوائف في مدينة أو في قرية يمنحه من الاستعمال ما يكون يستعمل لأي غرض من الأغراض يعني لا يبنى فيه مثلا وإنما يخصص لمنفعة وشرط هذه المنفعة أن تكون عامة لا أن تكون خاصة بفرد معين فهذا هو الفرق بين الحمى في الجاهلية والحمى في الإسلام أما الإحياء المأذون فيه في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحيى أرضا ميتة فهي له كما في الصحيح هذا الإحياء مأذون فيه للأفراد وهنا تكون المنفعة خاصة تكون المنفعة خاصة لكن بشرط ألا تتعلق به مصالح المسلمين بشرط ألا يكون الإحياء مثل أن يحيي مكاناً كبيرا ومسافات شاسعة تتعلق بها مصالح المسلمين هذا ما يصحي إحياءه فإذا الإحياء الموجود في الحديد من أحياء أرضاً ما يتنفيه له فيحيي أرضاً لمنفعته الخاصة بشرط ألا تتعلق بها مصالح المسلمين يعني لا يكون من باب إحياء الموات الكثير فإذا عندكم الآن الحما في الجاهلية في الإسلام والإحياء ما يذكر الفروق بين هذه الثلاثة الأمور مرة أخرى؟ عندكم ثلاثة مصطلحات الآن الحما في الجاهلية والحمى في الإسلام والإحياء تضر الحما في ما كان خاصا بمصلحة خاصة أي نعم الذي في الحديث هنا حمى في الاسلام ما كان لمصلحة مصلحة عامة للمسلمين والإحياء الذي ورد في الحديث أحسن الإحياء فيه مصلحة فردية لكن يشترط بي لا يلحق الضرر بالمسلمين ويتعرض لمصالحهم العامة بارك الله جيد طيب طيب إذا ما معنى الحديث هنا لا حما إلا حما الله همه على التقسيم السابق كيف يصح معنا الحديث امم يعني ليس هناك حما مشروع نفي حمل الجاهليه الذي هو لمصلحه ومصلحه فرديه طيب هذا, ال... هذا وارد في الحديث نعم لكن هل يشمل إذا قلنا لا حما إلا حما الله ورسوله أن يكون من العلماء من فهم أنه لا يكون الحما إلا ما حماه الرسول عليه الصلاة والسلام فقط فلا يحمل الولاة بعده المعنى الثاني أنه لا حما إلا ما حماه الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ولاة الأمر من بعده بالشرط السابق فهو أن يكون لمنفعة عامة وعلى هذا في الحديث هنا له معنايان الأول ما حماه الرسول صلى الله عليه وسلم فقط وليس لأحدا أن يحمي المسلمين إلا ما حماه الرسول والمعنى الثاني لا حما إلا على مثل ما حماه النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هذا يح يحمي ولاة الأمر من بعده ما كان على مثله أي في مصلحة عامة أي في مصلحة عامة للمسلمين والمعنى الثاني هو الصحيح نعم ولكن أكبر. الآية والحديث وما كان في معناهما أثبتا اصلا في الشريعة مضطردا لا ينخرم وعاما لا يتخصص ومطلقا لا يتقيد وهو أن الصغير من المكلفين والكبير والشريف والدني والرفيع والوضيع في أحكام الشريعة سواء فكل من خرج عن مقتضى هذا الأصل خرج من السنة إلى البدعة ومن الاستقامة إلى العوجات نعم كما ذكر في التطبيقات السابقة خرج الجاهليون من أحكام الشرع إلى تشريعاتهم الضالة إلى الابتدع وخرجوا من الاستقامة إلى العوجاج كما ذكر في مسائل الربا وكما ذكر في مسائل الغنيمة وهما تطبيقان واضحان لدخول البدع في ما يتعلق بالمعاملات المالية ماذا يقصد هنا قال ولكن الآية والحديث ما هي الآية وما هو الحديث أيوة. يقصد آية الغنيمة ولا يقصد الآية ومن أحسن من الله حكما إذا رجعنا بالآية لأقرب مذكور م? ولا الآية التي قبلها الغنيمة والحديث لا حما إلا حما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيكون, المكل... فيكون المكلفون داخلين صغيرهم وكبيرهم وشريفهم ودنيهم ورفيعهم ووضيعهم في أحكام الشريعة سواء في أحكام الشريعة سواء ويمكن أن ترجع إلى الآية سواء في الغنيمة أو الآية ومن أحسن من الله حكما لقوم من يقومون فكلهم تحت أحكام الشرع لا يستثنون كما كانت الجاهلية تستثني جوابك صحيح كما كانت الجاهلية تستثني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 في أحكام سواء فكل من خرج عن مقتضى هذا الأصل خرج من السنة إلى البدعة ومن الاستقامة إلى الإعوجات و... لأن الأصل أن هؤلاء كلهم يجب عليهم أن يعبدوا الله وأنهم سواسي تحت أحكام الشرع وأنهم يجب عليهم القضوع لأحكام الشريعة في الصغير في الأمر الصغير والكبير وعلى هذا الأحكام عامة للناس ويجب عليهم الدخول تحتها ومن ثم تتحقق مقاصد الشريعة وتصلح وضعنا مشنا معك لان الناس كلهم تحت حكم الله تحت حكم الله سواء اي نعم اكمل بارك الله فيك وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمه الموقع لعلها تفاصيله ها تفاصيله وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمه الموقع لعلها تذكر فيما بعد ان شاء الله وقد اشير الى جملة منها نتفي بهذا المقدار و نسال الله جل وعلا لكم القبول والتوفيق وأن يجزي المؤلف خير الجزاء وأن يعظم أجره ويرفع منزلته اللهم تقبل منا أنك أنت السميع العليم واعف عنا اللهم صلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم